نبدأ باسم العليم من الشيطان من همزه ونفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وبعد ومع الايتين الرابعه والخامسه من سوره الحجرات ان الذين يناجونك من وراء الحجرات اكتهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفورا كالعادة نتذكر ما قلنا في سبب النزول فأحنا كنا تكلمنا عن سبب نزول كل الآيات في اللقاء الثاني ولكن من باب التذكرة والاحتياج في التفسير ففي سبب نزول هاتين الآيتين ثلاثة أقوال قول الأول أن بني تميم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادوا على الباب يا محمد أخرج إلينا فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين فخرج وهو يقول إنما ذلكم الله فقالوا نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك فقال ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت ولكن هاتوا فقال واحد منهم لشاب منهم قم فاذكر فضلك وفضل قومك فقام فذكر ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس فأجابه وقام شاعرهم فأجابه عسان فقال الأقرع بن حابس والله ما أدرم هذا الأمر تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولا وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أشعر ثم دنا فأسلم فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكساهم وارتفعت الاصوات وكثر اللغط عند رسول الله صلى هذا قول جابر بن عبد الله واخرين ايه القول ده يا جماعة؟ يتلخص في ايه ان مجموعه جم وكعاده العرب بيبقى معاهم شاعر وخطيب ويوضى على الشاعب شاعب ويوضى على الخطيب خطير فالأقرع ابن حامس كان أحد حضور هذا المجلس فرجد أن الخطيب اللي عند النبي أبلغ فصاحة والشاعب أكثر شاعبا من شاعبهم فأسلم وبعدها اختلطت الأصوات لأنهم كانوا تقريبا حوالي سبعين واحد فطبعا هذا الكلام بين نادي النسلم لا ينبغي أبدا فنزلت الآيات تأديبا وتربية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن إسحاق نزلت في جفات بني تميم وكان فيهم الأقع بن حابس وعين بن حصن والزبرقان بن بادر وقيس بن عاصم وغيرهم وقال ابن كثير ذكر أنها نزلت في الأقع بن حابس التميمي رضي الله عنه فيما أرده غير واحد وذكر سند عن الإمام أحمد إن الأقرى ابن حارس نادى رسول الله وقال يا محمد يا محمد وفي راية يا رسول الله فلم يجبه فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال ذاك الله القول الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بسرية إلى بني العنبر وأمر عليهم عيين بن حصن الفزار فلما علموا بذلك هربوا وتركوا عيالهم فسباهم عيين فجاء رجالهم يفدون الذرار فقدموا وقت الظهيرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائل وقت القيلولة فَجَعْلُوا يَنَادُونَا يَا مُحَمَّدَ أُخْرُجْ إِلَيْنِ حَتَّى أَيْقَظُوهُ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ قَالَهُمْ نَعْبَسُهُ الحديث في الثالث أن نسأل من العراب قال بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى هذا الرجل إن يكن نبياً نكن أسعد الناس به وإن كان ملكاً نعش في جناحه فجاءوا فجعلوا ينادون يا محمد يا محمد فنزلت هذه الآية قاله زيد بن عرقم الذي يترجح من هذه الأقوال الثلاثة هو السبب الأول وهو الصحيح أنها نزلت في وفده بني تميم ومناداتهم لرسول صلى الله عليه وسلم من وقع الحجات والقول الثاني كما قلت لكم ضحيف وأما الثالث فالعله يمكن حمله على بني تميم, بني تميم فتتحد القصة مع تعدد الروايات زيد بن أرقم يقول جاء ناس من العرب إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا نادونا يا محمد يا محمد أخرج إلينا فمدح نازين وذن ناشين فآذوا بصوتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الآيتات روح بن جميل. وخرج النبي صلى الله فقالوا إنا نفاخرك جئناك نفاخرك وكان فيهم ما ذكرت من الأقع محاف سعينة بن حرصن وغيره أما فكان كما ورد في هذه القصة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات الحجرات بضم الحاء والجيم حجرات جمع حجرة وتجمع الحجرة وما شابها على حجرات بضمتين أو ضم وفتح حجارات أو ضم في السكون حجرات ولعل الأول هو الأجود والأفصح كما بيانوا بعض أهل الهنة والحجرات هي بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني أماكن ما النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء وكانت حول المسجد يعني تفتح على المسجد والحجرة هي الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها هذا معنى إيه؟ الحجرة أكثرهم لا يعقلون أكثرهم جهال بدين الله وباللازم من حقك وتعظيمك يا محمد وصفهم بالجهل وقلة العقل لما نلعب للايات يقول الشير سعد عليه رحمه الله نزلت هذه الايات الكريمه في اناس من الاعراب هذه تابعه للامه وكان الصحابه يصعبون جدا بمقدم الاعراب لانهم يعني جفاء ما تعلموش الاداب ما عندهمش الاتيكيت ما عندهمش اختيار الالفاظ والابقات اللي يجي على لسانه يقوله حتى لو كلمة جيدة كلمة عنيفة كما تعود المتاضفات عندهم قليلة فقد يقول المعنى للصغير أو للكبير للقريب أو للبعيد أيام كان من أمامه مثلما دخل أحدهم وقال لأحد الملوك أنت كالكلب في حفظك للودة وكالتيس في طبع الخطوب هي حياته كلها غنم وتلاعب وحاجات من كده فالكلب معروف بالوفاء وحفظ الجميل فانه انت, انت زي الكلب هو تخيل انت كالكلب في حفظك للود وكالتيس عنز خوفه بينطح في قرع الخطوب يدخل في الحيطه هيك انت مابيش زيك لكن طبعا بمتردفاتك بما يسعفه طبيعته وبديهاته في الألفاغ فكان الصحابة بيصاره جدا. ليه؟ هما طبعاً في قمة الأدب مع نبي فلو حتى تودد عند الواحد سؤال ما بيقضاش يقوله حتى لو النبي سأل ما بيقضاش يجاوب إلا لما يكرر النبي صلى الله عليه وسلم السؤال الثلاث ممت يبقى معروف أنه يريد مننا إجابة لكن مع أول سؤال ما يجاوبوش حتى لو ما يجاوبهم تكون بدايتهم الله أسلوه آل وهذه في قصص كثير جدا مع الصعاب مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كهب أي آية في كتاب الله أعظم فيضيح الله أسلوه آل فلما كرر وعاد بالذلذة قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم يعني هو عايف الإجابة أنا مش عايف الإجابة عايف الإجابة بسنباب التأدب بينادي النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث ابن عمر لما كان جالس والنبي صلى الله عليه وسلم سأل عن النقلة وذكر شجرة من شجر البوادي في وجود أبو بكر عمر وكبار الصحابة ويعلم أنه يريد النقلة ما استطاع أن يجيب إجلالاً وإعظاماً لهؤلاء حتى يعني إيه أنت اللي عايفه دولا مش عارفين فيها شيء من إيه الانتقاص أو الحط من قدرين فما أجاب هم موجودين هم اللي يجاوبوا حتى لو أنا عارف وهم مش عارفين ما يجاوبش أنه لو أنا موجود والله أجري جري وفرصة وأطلع الأول وأنا غلبتهم كلهم وسبقتهم كلهم وأنا اللي بفهم لا أدم يقدم على غيره الناس لما قالوا إن هدف فضلوا على العلم ما من فراغ فلما إيه... كانوا بيجوا عند النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصاروا إن هم بيسألهم على طبيعتهم كده حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو على المنبر ممكن تقوى لسه كيف رص الطريق يلاد يا محمد يا محمد ولا ينتظر ولا خب الجمعة ولا شيء ولا أي حاجة غالص اللي على قلبه في أي وقت يجيبه يطلقه على لسانه فكانوا بيطلعوا علم يستفيدوا منه فنزلت في هؤلاء الذين وصفهم الله بالجفاء وأنهم أجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم طب ده وقت قيدولي طب النبي في البيت طب امتظروا شوية هاتيق لصلاة العصر والعلم يخرج قبل العصر ما فيش بالكلام في ده أبداً وقفوا كده امام الحجرات ومش عارفين وقفوا وينادوا فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتادبوا حتى يخرج بل نادوه يا محمد يا محمد يعني اخرج الي فذمهم الله مش النبي صلي ودي ادب من الادب الذي سياتي معنا الان فذمه الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن من العقل وعلامته استعمال الأدب استعمال الأدب ده علامة ايه؟ تعقل وأصل العقل عقل الشيء يعني يمنعك يعني يحجزك عن الوقوع في الخطأ ثم كما يقول ابن كثير في معنى الآية ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب فقال أكثرهم لا يعقلون ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى يخرج إليهم لكان خيرا لهم أئذ كان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة ثم دعا لهم بالتوبة والإنابة والله غفور رحيم فهذا أيضا من ضمن الآداب في هذه الصورة واحد من الإخوة يقول يعني أن الشيخ به يزيد في الآية أكثر من اللازم ويعني ممكن أن نشد منه ونتشعب وكذا قد يكون فيه شيء من الوجهة لكن لو أنك أنت أعدت سماع هذه المحاضرات إن شاء الله ونكتاز إن شاء الله يكون معك الأواق هتجد فعلا إحنا مخرجناش ولذلك أن يسميها أطايب الثمرات كلها نقلات لأهل العلم احنا بس جمعناها حطناها جنب بعض سوينا بنا واتبناها لأن احتياج الناس المارضة لهذه الصورة احتياج عظيم جدا فتجي بص تلاقي أن ربنا قد بالمؤمنين بعد أن استهلنا الصورة بالتوضيح والبيان لمصدر الطلق تاخدينك منين والقصر والحصر على مصدر طلقي واحد وهو الواحد كتاب السن، هذا أغنى نصيح، أغنى نصيح، أفضل أدب تتأدب به إن يكون مصدر التلقي لك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه مهمة، الوحي، قرآن سنة، ثم سنة بعد ذلك توقير متلق وحي النبي صلى الله توقيرا عاليا ومراعاه ادق الامور حتى في عدم رفع الصوت بحضرتك ومن عدم منادات الكنداء المؤمنين بعضهم لبعض ثم ثلث بذكر هذه الوصايا والنداءات انما ينتفع بها من محصط من امتحنت قلوبهم للتقوى فصفاها الله عز وجل بمثل هؤلاء الصحابة العظام وبمثل هذه الأدابة الطيبة ثم يذكر الله عز وجل الموقف وهو إن الذين ينادونك من وراء الحجوات فمن الذين ينادون النبي؟ هذا الاسم الموصول هنا عائد على من؟ على من؟ على هذه القصة التي قلنا وفد بني تمين جفاه من الأعراب إياك أن تكون مثله إياك أن تكون من الهمج الرعاة إياك أنك أنت تتطاول غيرك بعض الناس أولاك كل الناس كده أو ما يفعش مع الناس أولاك كده هذا أدب مهم جدا أنك تغيى من طبيعتك تغيى من سلوكك للأفضل تغيى من المجتمع والبيئة حواليك لأدب الكتاب والسنة وهذا فيه إشارة إلى الحادث الذي وقع من وفد بن التميم وقلنا أن أمه كانوا قليل التحضن قليل التمدن لم يخالط أهل القرى عن المدن ليتعلموا من رقتهم ومن أدبهم فوقع منهم أمر يؤذي النبي يحزن النبي فأتوا فقدموا المدينة ربط القيلول فسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا أنه في حجورته فوقفوا هكذا بكل جفاء ينادون النبي صلى الله عليه وسلم أمام الحجورات بعض الناس يقول لك والله أنا عايف أن الوقت مش مناسب بس أنا مضطر وإيه وجه للطرار الآن الآن لما واحد يتصل من عائلت لمحدة تتصل الساعة 3 و 5 قبل الفجر ساعة و 10 دقائق ماذا تقول تخيل أواحد يتصل فيك وقت الصلاة أو وقت المحاضرة أعلم أنك إنت في محاضرة او يعد يتصل ويكافر للاتصالات عدة مرات لا وممكن يفض موضع وشين موضع عليك طب وانت عايب ويشك بين فبعض الناس مثل هؤلاء الأعراب يقول لك انا نتصرف على سجيتي اصلنا على طبيعتي ده مش شي ليس بحج ليس معنى انك على سجيتك ان نتركك هكذا وان لا على ذلك ولكن الله أدى بأنثال هؤلاء بمثل هذه الآية وَعَلَّمَهُمْ بَلَّامَهُمْ بل بَلْزَمَّهُمْ وَنَبَّاهُمْ عَلَى خَطَئِ مَا فَعَلُهُمْ هم كانوا يقصد أذية النبي؟ آبد بيحبوا النبي؟ طبعاً في قلوبهم من صلى الله عليه وسلم اعظموا إكبار بلا شك ولذلك كثير جدا من الناس أما تجي تأتب علي يقولك والله أنا بحبك يا شايف إعلاقة الحب بالمسألة اللي انت وقعت فيها في خطأ فمش معنى المحبة ان انت لتقوم ده هو من أعظم ما تباهن به على محبتك لإخوامك انك انت توجههم وترشدهم وتنبههم وتأخذ بأيديهم إلى الخير وإلى الحق وإلى الصواب ولذلك بعض الناس يقول لك ما عيش الصنة طبعا كي يجي أو الصنة عصري أمان إيه المجالس والدروس والمحاضرات إلا أن تهذب وأن تقوم فنقول إن الإسلام أتى لتغيير هذا الطباع السيئة أتى لتعديلها وتصحيحها أتى للتخلص من أسو العادات ولذلك من كلام ابن القيم من العدد دي من موثاة الجاهلي إن وجدنا آباءنا على أم لا فالواحد مثلا لما قموب عن بعض المسائل مثلا يعني أزمم لي ضائق فتلاقيه ممكن تلاقيه يترك الدروس وتلاقيه ينفرد وتلاقيه فيه قلق وتلاقيه فيه غضب وتلاقيه ممكن يعمل أخطاء ويجهل الجهل غير عادي ولكن أنا ما عارفش أعيش الحياة دي لا تتعود وتعيش وتغير الطبيعة فطبيعة الإنسان وجبلته ليست حجة على أخطائك لا تنفعك بل تضرك فهؤلاء لما فعلوا بطبيعتهم وجههم الله فانت لما تخوج بطبيعتك الى الخطا لابد من ايه من تقويمك شو بدي اسدي صوت التربيه صوت الاخلاق صورة الأدب بقى في الموضوع ده لابد ان نقف مع الحشومات عشان خاطر محتاجين تصحيح حاجات كتيره جدا في حياتنا معاشر الممتزمين والدعاء إلى الله وطلبة العلم لابد مع الوقفة والتصور لحجوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من وطئ الحصرة وهو حبيب الله وهو أفضل من عبد الله عز وجل من الورى الشافع المشفع يوم القيامة الذي هو بأمته أكثر أهل الجنة ثلثي أهل الجنة وهو الذي ترك دولة تأسست في أعوام قليلة جداً والتي توافق في زمن الدول ولا ساعة ساعتين فخلال سنوات بسيطة جداً أسس دولة كونت أمبراطورية عظيمة حكمت الدنيا قرون طويلة من أقصاها إلى أقصاها بل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله ذوى لي الأرض فرأيت مشرقها أو مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبنغ ما ذوي لي منها تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم ده ومن معه من الصحابة والصحابة كان عندهم استعداد يموت دون النبي ويعملوا كل ما فيه سعادة للنبي طب بيتوا بقى كانت عاملة ايه؟ كان يسكن حجرات على عدد نساء وكانوا في هذا الوقت تسعة فكان لكل امرأة حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع نسوات ومات في حياته زوجتين زوجتين خديجة ومات زينب من؟ في اتن زينب عندي نبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش زينب بنت من؟ زينب من؟ بنت خزيم اللي كانت لقابها أم المساكين جلست مع نبي صلى الله عليه وسلم كم؟ شهرين وهي أم للمؤمنين ونبي صلى الله عليه وسلم خطب خمستاش عماء وعقد على تلاتاشر مأة وبنى باحداشر مأة عن تسعة صلى الله عليه وسلم الحلقة كانت عاملة الغرف الفرش إيه الأدوات لابد أن تعرف انت النبي ده قدوتك صلى الله عليه وسلم ف قال شيخ في ادب العرب عن داوود بن قيس وصف الحجره الواحده وايت الحجرات من جريد النخل مغشاه من خارجها بمسوح الشعر وعن الحسن انه قال كنت ادخل بيوت ازواج النبي في خلافه عثمان فاتناول سقفها بيدي امد يدي كده ام طلق كده أم طايل الساف يعني في حدود متين ونصف كلا ولا حاج والحسن كان عندها ينائز باحتلال لسه كلا يعني بدأ في الحدود دي وفي عهد الولد بن عبد الملك تقريبا السنة 95 أو 98 هجرية دخل هذه الحجرات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبكى الناس عينئذ بكاء شديدا فإذا تخيلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان محب بحجرات نساء وكان كل حجرة لها باب يفتح على المسجد وعندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة فبدأ الوليد بن عبد الملك بهد الحجرات لتوسيع المسجد وذلك لضيق المكان على المصلين كان قبل الوالد بيزودهم من كل النواحي الا من الناحيه اللي فيها حججات النبي صلى الله وبعدين يعني اراد ان في الحجوات وابقى الحجه اللي فيها ام المؤمنين عائشه لحرمه ان ينبش النبي صلى الله عليه وسلم منقل والنبي صلى حيث لم يدفن في مسجده ولكن دفن في بيته ولذلك كان يقول سعيد بن المسيب والله لو وجدت تركوها على حالها اللي على شكلها ليراها النشء من اهل المدينه الشمام اللي يطلع يعافوا كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم القادم من الآفاق فيرى ما به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك داعيا إلى ترك التفاخر والتكاثر ميزوج وإذا كان هذا الخطاب لكل مسلم فللنساء من باب أولى لأنها أكثر تعلق بالدنيا وبالزينة وبالزخارف والداب وبالفظاة وبالمعالق والشوك والسكاكين والستائر وتقضي حياتها في هذا البيت ما بين جلب وما بين ترتيب وما بين تنظيف وما بين تغيير وتنتهي الدنيا هكذا ولذلك قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسبحكن صراعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدعوة الآخرة فإن الله أعد للمحسنات من كن آجرا عظيما فلما نزل الدعا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في أول من دعا وقال لا يستأمر أبويك ووح شوفي تبقى على هذه الحياة ولا أسبحك صراحا جميلة فقالت يا رسول الله فيما أستأمر أبويك فاخترت الله ورسوله والدار الآخرة وطبعا بالتأكيد ليس معنى أن الواحد يختار الله ورسوله والدار الآخرة أنه يبحث عن الفقر ولكن معناه يا جماعة إن الإنسان لا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شملة وجعل غناءه في قلبه وآتته الدنيا وهي راغمة ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته وجعل فقه بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له فمعنى إن كنتن تريدنا الله ورسوله الدر الأخرة أن يجعل نهي الأولوية يعني الواحد يجتهد ويجعل همه وفكره وجهده وشغله في موضات الله قطل الواحدة ودي شكوة كتير جدا من الأزواج يقول زوشة بالنين وبالنهار قعدة قدام قنوات الطبق وعمل البيت مصنع مبين مأكولات وحلويات ومشروبات ومطعومات وقضيات ودي جت كويسة ودي عملتها المش عايف مين ودي اهدتها المين وبقى تخلص من حاجة الحاجة وتقضي الحياة في المطبخ ويبقى دي دنيته تيجي تسألها عن اي ما تيجي تسألها عن صلاة ما لأنها مشغولة زي كتب كتب من الناس إن صلى الله وسلم وصد حمام بالنهار جيفة بالليل قاعد شغال ما بيبطلش ولا بيوقف يقوم هم كل الدنيا ويفضل يسعى طول النهار في الدنيا لغاية ما خلاص شفت البطاريات الشحن يفضل يشتغل لغاية ما الشحن يبطل فمرة تلاقيه نايم بهدومه مرة نايم في الصالح مرة تلاقيه نايم في الشارع ها؟ لأنه ما بيوقفش كل الجهاز شغال دنيا والحسابات والإلبات والطلعات والنزلات دنيا يفرح لما تيجي دنيا يزعى لما تروح دنيا فتلاقي باب العلم عنده إن كان موجودا فهو في أضعف الضعف ممكن مجلس زي فتاعة الصباح كده في المجمع ولا في المنشية وتجلس حلقة القرآن وتقرأ جزء وتصلى رقعتين الإشراق وتطلع كده فايق تلاقي فعلا متعبئ إيمانيات دي. ولذلك تجد الإخوة يعني يقولون والله يعني اليوم اللي نتأخذ فيه أبقى يوم صعب جدا علي يوم الجمعة أمس كنا مع بعض في الدرس في الحلقة في الصلاة الفجر والدرس والحلقة والضحى وشيء من الإكرام والإطعام وطلعنا على وقت يعني يمكن ندخل على الساعة 8 ونص وبعدين نلتقي في الجمعة وبعدين نلتقي في العشاء وبعدين نكمل مجلس بعدها يعني كثير جدا من يقول لي والله يقول لي اليوم أكمل يوم اليوم أجمل يوم لطول البقاء والمكتف في طاعة الله في مسجد وفي صلاة وفي قرآن وفي ذكر وفي خطبة جمعة وفي درس فقه وفي كلام طيب وفي ترتيب لأمور المسلمين سواء من باب المساعدات أو العطاية أو غيرها حس النوع يعني بيعمل حاجة بيعمل أضافة مش واحد عايش لنفسه مش واحد عايش بدنيته ويبذل في ذلك جهده وماله ورقته ولا يعني يتردد أبدا أن يقدم لهذا العمل أجود ما عنده عنده السعداد يطلع من كل ما يملك لأن الطعب الجبطة يا جماعة هو ده الجو هي دي البيئة هي دي إرادة الله والوجه ورسوله, ورسوله والدار الآخرة هي دي الأولوية تضحي بمتع الحياة لتدخرها عند الله عز وجل مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم ضيق جدا يعني تخايا البيت لا يسع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة قائمة يبقى احنا قلنا السقف الحسن هو شاب صغير يجيب السقف, السقف. ودي احنا قلنا تشكيله وتركيبه والحجرة اللي هي كل البيت النبو صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي عائشة معطاردة كان يضطر يغمز عشان يعافي يسجد صلى الله عليه وسلم تخير شوف حجم الأثاث اللي الناس بتجيبوا وحجم الفرش وحجم البطاطين وحجم الملايات المشعيف وفوط وفوط وحاجات والله العظيم لما كنا بنتكلم فيها مع بعض الاخوان قال والله انا متجوز بقى 25 سنه في حاجات ما مسكناهاش ما ولا استعملناها يعني في بعض الحاجات اللي هي مع السنين تتدوب تتلف تتلف يقول لك بس يبقى ممكن يكون جايبها بشقه كان ممكن يستفيد منها في حاجه ثانيه وممكن الموضة بتاعتها بطلت حاجات كتيرة جدا انتقال في هذا الباب ومع ضيق المكان إلا أنه كان أوسع ما يكون بطاعة الله مع كل اللي أنا قلت لك دلو أنا نصيب في كل حاجة تتعاود في بيتي خطب خمسة عشر الواحد ممكن يخطب واحدة ويزعلها من أول يوم وممكن يعني مع أول مكالمة التلفون تقول خلاص لا يمكن عدت أشوفه بعد جدا ما فيش واحدة زعلت من النبي ولا واحدة شالت من النبي ولا واحدة طلبة الطلاق من النبي بل الأعجب إن واحدة مثل سودة لما كبر سنها وخشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها وهبت نوبتها يعني يومها لأم المؤمنين عائش شوفت خالدي شوفت شفت الحب في النبي يصل لدرجة ايه؟ يعني شوف اللي هم الجارات يعني اللي هم بقول عليهم ضرائب بيبقى بينهم تنافس وبينهم حسد وبينهم حاجات يعني تقول يضيع اليوم ولا يروح عنده شعار المصريات جنسته ولا جوسته قد تقبل انه ينحرف ويقولك ده مجرد نازوه وقد تقبل ان الحرام ولا انه يتزوق عليه شبه من حبهم للنبي صلى وسلم تعطي يومها لجارتها وكده وهو لما كان في مرض الموت يقول اين انا غدا ففهمنا مراده رضي الله عنه, عنه. أنه يريد أن يقضي آخر أيامه في بيت أم المؤمنة عائشة فأذن له في ذلك بمنتهى حسن الخلق بمنتهى سلامة الصد فيش واحدة قالت طبي يومي طبي شمعنا كذا مفيش حبا في النبي صلى الله عليه وسلم ولما قالت أم المؤمنين عائشة أفيك أخطار فيك أسلامك عن النبي زوج حياته في الزوجية حياته هو في مهنة أهله حياته هو بيلعب معاه وبعطل كل واحدة وقتها واحترمها مفيش كلمة غلط مفيش كلمة عيب مفيش يعني دنت مقصرة دنت كذا رقي صورة الأداب وحياته النبي صلى الله عليه وسلم خير مثال على هذا الأدب الراقي عمر أبدا ما يبقى الفقر ولا ضيق العيش ولا قلة ذات اليد يبقى سبب في فشل الحياة الزوجية أبداً تعوضها تعوضه بالحب تعوضها بالحنان تعوضها بالاحترام تعوضها بالتقدير تعوضها بالدعاء فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش هذه الحياة بكل بساطة بكل سهولة بكل طبيعة فلما جاء هؤلاء إِنَّ الَّذِينَ يَنَدَيْنَكَ مَوَعَى الْحُجَرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شوف الأدب بتاع ربنا تراكي تعالى هو بيئة وهو يوجهك أكثرهم لا يعقلون ما قال ايه؟ كلهم لا يعقلون ومقلومة فيه صحرا لا شفت الأدب لأن بعض الناس يعمل فيجي يتكلم مثلا كل الإخوة كذب كل الأخوات كذب كل الناس كذب وانت عملت إحصاء وانت عملت استبيان انت جبتك يا ليه تعمم انت اطلقت على الجميع فشوف التوجيه حتى تبق بنفسك أن تتورد في أدية الخارج وهذه طويلة شرعية إنك تجازف إنك تعمم فلابد للمسلم أن يضبط لسانه وأن يكون عنده انصاف لأن من الأزمات التي نعاني منها التعميم الذي يأتي بالجور والبغي وعدم الانصاف وممكن واحد يعني مثلا يدي للأسف الشديد وأنا بوجه إخواني وأخواتي وخصوصا للنساء تلاقي أي حاجة يحصل له أو تحصل له تقوم منزله على النتا حد بصلت أمي زعلت دنيا كلهن وإنها مش عايب كئيبة وإنها حزينة وتعمل بقى تجيب الصور اللي يعني إن واحد بيعني خلاص وأسوأ من ذلك تلاقي الزوج والزوجة عدين يحبوا بعض بالند ولذلك أنا بعض الاغضة أكلوم أقول له يا أخي انتو ما بتتقابلوش انتو ما بتشوبوش بعض تبتكلموا بعضة بأسير ليه خلي بالك ممكن يكونوا عدين في نفس القوضة هو ينزل كلمه ويتنزل له تعليق والناس تقرا واللي عايش حياتنا كده شايف هم دول الحريم يقوم خطك عين ثم قايم في نفس الوقت قوي يحط ابنه كده ولا بنته الصغيره في صوره جميله جدا يقوم منزلها يقوم واخد عين الولد ولا البنت ما يقومش منها ولذلك قال الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه بالعين إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبذك يعني يدعو بالبركة فممكن الواحد محروم من الولد ويرى الولد جميل أو نفسه ببنت ويشوف بالنورة حلوة كده تخير فلابد واحد ينتبه لهذا الكلام بتجد مشاكل في البيوت وإزعاجات فهذه تربية ولذلك لما تجد مع كثرة من أتى قلت لك حوالي سبعين ما أعطاهم ربنا حكما واحدا فلذلك لما يقول لا يعقدون قد يكون فيهم عقلاء ما يعرفش مش روكت بالي ده مش طبيعته وقالوا في العقل عقلان عقل تكليف وعقل رجد عقل تكليف يعني إما عقل وإما مجنون فالعاقل مكلف والمجنون غير مكلف وفع القلم عن المجنون حتى يفير هذا عقل التكليف أما العقل الثاني اللي هو عقل رجد اللي هو المنافي لاتباع الهوى انك ما تمشيش على مزاجك المنافل السفة المنافل الحمق هذا العقل الذي يحجز الانسان عن فعل ما يضره ولذلك ممكن نقول فلان ده اخ عاقل يعني ايه شو معناه ان الباقي مجانين ولكن معناه انه ايه له نظر. له تدبر نظر في عراقب الأمور ليس عنده طيش ليس عنده خفة لكن يتعامل بتروي وتأمل ولا يقبل الإساءة بالإساءة ولكن يقبل الإساءة بالإحسان ويعفو ويصفح عنده مهارة في التعامل مع الناس عنده لباقة بيكسب نتيجة تدينه هذا عقل رشد ولذلك اللي بيمارس معاصية بنقول فلندا عائله ايه مش مظبوط عنده خلل لان المعاصية بتضربك فواحد بيعمل بيضر نفسه تخير كده واحد ام طلع الفلوس اللي بجيبه ويقوم ونلعب النب الناس هتقول عليه ايه غير عاقل طب لو جاب بقى سجاير نفس الكلام ولذلك المعاصر ضر من يفعلها كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما رقص ذلك من ملكي شيء إنكم لن تبلغوا ضر فتضروني ولن تبلغوا نفع فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصي عليكم فهو نجد خير فليحمد الله ونجد غير ذلك فلا يرمن إلا نفسه فسمى فعل العبد المعصير ظلم لنفسه ولذلك قال الله عز جل ذلك الدين القيم فلا تظلم فيهن أنفسكم فيقول إن أكثرهم لا يعقدون يغلب عليهم ليس عندهم عقل رشع وليس عندهم الاطمئنان النفسي والسكينة القلبية والإيمان العالي الذي يمنعه من فعل هذه المعصية دي للواحد يخلوا باله منها دي للواحد ينتبه لها دي للواحد يحيص عليها فلا ينبغي على هؤلاء أن يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم من راحته وقيلولاته طيب هل الواحد النبي كولي أم؟ أو الشيخ مع طلاب أو كذا له أن يحجب نفسه عن الناس هذا الحق له أن يأخذ مثل هذه. قال القطبي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحتجب عن الناس إلا بالانشغال بالمهمة نفسه حاجات الضوية لازم يناه لازم يأكل لازم يأخذ بعض أموم أهله فلابد أن يوعد هذا الوقت حفصا على الاستمرار فكان يبذل صلى الله عليه وسلم عامة وقته للناس ولكن هذا ليس معناه أنه لا يخل بنفسه ولو وقت قليل لقضاء حاجاته وحاجات أهله ويجمع فيها شملة ويريح في فيها بدنة ويصلح فيها أموره ويتناول فيها طعامه إذا محتاج الكلام دي دي التربية الإيمانية يا جماعة ولذلك لما تتصر على الشيخ ولم يجيب عليك مش معناه ان هو مقصر في حقك او ان هو اذا ما يقولنا مخزر عن الاسف يطنشك انت لا تدري ما وقت الشيخ يعني واحد من المشيخ يقول والله يجيلي كل يوم 1200 اتصال 1200 اتصال يعني انه كل اتصال خد دقيقة ومحاق ازايك يا شيخ وعمل ايه واخبارك دنت وحشنا عايزين نشوفك ما شوفناكش من زمان ادي ديه وبعدين يحكي لك قصة بعض الناسة ما يجي يمسيجك والله يعني بعض الاخوة يجي بعد ما انخلص الحلقة الصدر عايز اهربين وده عايز دي ايه وده عايز دي وده عايز دي احنا بنوعد تايتين يبقين واحد هتجيب ساعة منين لكل واحد بعض الناسة ما يجي يعمد مشكلته مش يجيب المشكلة لا يجيب من اول ما شافه ويتقعد تجيب وترد عليه في كل من ساعة مجمد يعني حياتهم يحكوها لمرة طيب تفايل انت بقى تجيب قلب منين للسماع وجيب قلب منين للكلام وتحلي امتى وتصفح امتى وتدخل في موضوع داني امتى وبعض الناس لا يراعي شو بك وقف متعب جدا ولكن يعرف انك انت تعبان بس ما ويقوم فتح في موضوع نقطر من اول السطر ويبدأ من جديد فلابد للمسلم أن ينتبه لذلك دي مش معناه يقولك اه ده الشيخ ينبهنا معاوش تصل عليه مش كده مش كل شيء له وقته وله مكانه والضوء تقدر بقدرها عشان خطر ينبقاش في نفسك شيء ولا في نفس الشيخ شيء وهو يضير صورة التربية النبي صلى الله عليه وسلم تأذى لهذا النداء لأنه ينافي أبسط قواعد الآدم يعني مرة واحد وقف ونص الشابع وقادي نادي عليها بشكل وهو بينادي ثلاثة أربعة من الجنة هتتصر فيها يا خير تخيل انت حجم الأذية مش لك بس لك ولغاية ودي بوضو بنبع لحاجة اما يكون مهتب مع واحد بصياه ولا بتوكتوك ولا حاجة يقف قدام البيت يقف يعطي جرس يعطي صوت لا يا اخي ربنا اكرامك بتغضب عليك اما انك انت بقى تئذي الخلق وخصوصا لو في وقت غيم وناس الليلة اللي باتت دي واحد ماشي بتوكتوك باغاني يمكن الساعة تاتة بصوت عالي جدا تحية <ده> تبقى هناك وبينا أستاذ اللي في الضوء الثلاثة الرابع وفي آخر البيت يعني بعيد عن الشارع عسام أما اللي في الضوء الأول يعمل إيه وغالباً اللي في الضوء الأول ده هتلاقيه راجل كبير ولا ستة كبيرة ولا مريض ولا متعب ولا مجد تخيّن ولذلك النفس صلى قال من آذى المسلمون في طرقهم وجبت عليهم لعنتهم استحق اللعنة بما سبب من آذى ولذلك الناس سلم من انواع التابعه برضه اما بيناديهم لطعام الغدا عند مش تيجي بقى قبل الغدا لسه ما تجابش لسه ما اشتغلناش الغدا ولا طبخناه تيجي تقعد خلصت لغدة أم نايم بها هاعد واخد وحتك ولذلك قال الله يا أهي الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أي ذن لكم إلى طعام إيه غير نظمين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم أعملوا إيه خلاصوا بها فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فالنبس صلى الله عليه وسلم كان يستحب والله عز وجل إنه يستحبنا الحق فبينه يرب الأمة وهذه فيها فوائد كثيرة جداً سواء الآيات أو الموقف حتى نوع الأدب والتعامل واختيار الوقت واختيار الطريقة واختيار الإسلوب حتى نبارات الصوت وأنتم أولى الناس بذلك كذلك من المسائل المهمة جدا في قول الله تبارك تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخوج إليهم نتنا خير ونهم والله غفور وعيهم أنا أسألك هما لو انتظروا لغاية صراط العسكران إيه ما حصل؟ كم حصل عاجب؟ ولا يعني ففيه موضوع ممكن تأجده يوم ما رايح للشيخ قبل الدمس يقول له أنا عايزك في موضوع مهم جدا أنا. يفضل الشيخ طول الدمس مشغول ايه هو الموضوع المهم جدا ده طب ويمس وي... ايه أنا. طب ما تنتظر خلا ما لابد الواحد ينتبه لهذا الكلام فالله طباك تعالى يقول ولو أن هؤلاء الذين ينادونك يا محمد من وآء الحجرات صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم إذا خرش لكان خيرا لهم عند الله لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك فهم بتركهم نداءك تاركون لما قد نهاه الله عنه وشوف بقى الجمال خدمة الآية إيه والله غفور رحيم لانه بيربيه وقت التبيه وقت الاعداد وقت التنشئه فهو ضعفه عما ناداك من وراء الحجاب ان هو تاب عن من معصيه نداءك كذلك مش يكمل بقى وراجع امر الله في ذلك وهو رحيم بان يعاقب على ذنبه بعد ان تاب منه فهذا أدب العبد وعنوان للعقد وأن الله يؤيد الخير ولو أنهم صبروا حتى ترج إليهم لكان خيرا لهم الله غفو رحيم غفو عما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب وحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات وهذه من رحمة الله تباكت على بنا شد إلى الأدب وبيل ودعانا إلى التربة والإنابة ليرفر لنا قال القطبي لو انتظروا خروجك لكان أصلح في دينهم ودنياه لأنه صلى لا يحتاجب عن الناس وطالما أنه ده غالب يبقى فيه أمر يمه ممكن تستعجله ممكن يطلع هو لم يقضي حاجة أو لم يقضي طلب أو يكون يوحى إليه حاجات كتبة جداً وقال له بعض الناس قاعد يتصل يتصل يتصل يتصل يتصل, يتصل ولا يتوقف فتتقول لي الدنيا في فتسيب ايدك في شغل او في عمل او يعكر فكرك او مزاجك او يخلك في ازعاج لابد ان يلتبه لذلك كان باقي الاعراب ولكن اكتفي بهذا القدر وأنا أنبه في النهاية